اثنان، استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، جبل نمرود في أدي يمن اثنان، توجد أسوار تاريخية في ديار بكر ثلاثة، اذهب إلى أورفا لزيارة بحيرة الأسماك أربعة.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 ثمانية، بماذا اشتهرت مدينة قونيا؟ تسعة، يوجد مسجد أولو في مدينة بورصة